الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهالي كوم النور الكرام. بفضل الله ثم بتبرعاتكم. تم الانتهاء من المرحلة الاولى لتطوير مستشفى كوم النور. والتي تضم نخبة من افضل الاطباء في اكثر التخصصات. بالاضافة الى معمل تحاليل الى متطور باسعار رمزية تبعا للواياح الدولة. وتكملة للسامرة الطيبة. يدعوكم مجلس خدمة كوم النور. بالتعاون مع لجنة الزكاة بالمستشفى الاسلامي. وجمعية النهوض بكوم النور. وجمعية الصفا. يدعونكم لل تبرع بجلود الأضاحي لاستكمال المرحلة الثانية من تطوير المستشفى مركز تجميع الجلود أمام مدرسة كوم النور الثانوية تبرع بجلد أضحيتك لاستكمال تطوير مستشفى كوم النور وكل عام وأنتم بخير مع تحيات مجلس خدمة كوم النور